إنم الْ المُؤمننونَ الذيينَ إذ ذُكِرَ اللهَّ وَجِلَْقلُلوبُهُم وَإذاَا تُدِيَتْ عليهْهِم آياتُ زَادةُم إمانَ وَإذاَا تُلِيَتْ عليهلَيهِم آياتُ زَادَتم إمانَ وَعَلى رَبِّهِم ييتَكلون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 منِنَ الْ المُؤمنِنينَ لَكَارون يجادِونك فيِي الحَقِّ بعدمَا ت بَينَكَأَما كَأَماَا يُساقُون إلىى المَوْوتِ وَهُم يظُون وَإذّ يعدكُم اللهَّ إحْدَ الطَّائِ فَتَيْنِ أن لَكم وَتَوَدّونَ أن غَيرَذاتِ الشَّوكَةِ تَك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 وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيِّزٌ حَكِيمٌ يزْءُوشِيكُمْ نَعَاسَ أَمَنَةٍ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ويذهب عنكم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 فَضْرِبُ فَوْوقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُ مِنْهُم كُل بَنان ذَلِكَ بِأَهُم شََ قُ اللهَّ وَرَسُُلَ وَمَُ شاقِفِ اللَّ وَرَسُولهُ فَإِنَّ اللهَّ شَديدُ اللَقاب ذَلِكُمْ فَذوقُهُ وَأَ لِكافِرينَ عذاَابًَا النَّار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 ذلكم وان الله موهين كيد الكافرين ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا عود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 ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه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 وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَاءَهُ إِن أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَعَصِّيًا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 إِن انْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُم ما قَد سَلَف وَإِن يَعُودُوا فَقَد مَضَت سُنَّةُ الأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِن انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلّوا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ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 وَإِذْ يُرِيْكُمُوهُمْ إِذِ إِلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا ويقللكم في, وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي دَاعٍ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نكص على عقبيه وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوهاهم وادبارهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذالك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد قد ابى آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ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 الذيينَ آهَتَّ مِنهُم سَُّ يَن قُرونَ أَهْدَهُم فِي كلُلِّ مََّاتِون وَأُمْ وَهُم لا يَتَّقُون فَإَّ تَسقَافََّهُ فيِيحَرربِ فَشَرِّدِ بهِم مَنْ خَلفَهُم فَشَرّدِ بِهِم منْ خَلْفَهُم لعََّهُم يَذكَّرون وَإَِّا تَخَافََّ مِم قَوْمِ خِييَانَةً فَم بِذ إلَْهِم فَن بِذ إلَيْهِمْ, إليهم علىى سَواب إِ اللهَّهَ لا يُحبُّخائِنين وَلَا يَحْسَبًا الذيذينَ كَفَروا سَبَقُ إِهُم لا يُععْجِزُون. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ لا مِنْ دُونِهِمْ لَا اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ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 مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونِ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وعلم أن فيكم ضعفا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 والَّذينَ آوَوونَصَرُ أُدائِكَ بَعْضُهُم أَْاءُ بَعض وََّذينَ آمَن وَلَنْ يُهَا جِرُوا مَا لَكُمِّهُم وَلَا يَتِهِم مِن, من شَيْئ حتىَ حتىَ يُهَا جِرُوا وَإِن ْتَ صَرُوكُم فِي الدّينِ فَلَيكُم نَّصرُ إلَّا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 معكم فاولائك منكم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم